بسم الله الرحمن الرحيم سهل سائرهم من عذاب واقع الكافرين ليس ندافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح عليهم إن كان مقدار خمسين ألف سنة فاصبر الصبر جميلا إنهم يرون بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالموري وتقوم الجوال كالعين ولا يسأل حميل يبصرونهم يرد المجرم لو يختن من عذابهم مئذن لبنيه وصحبته أخيه وفصيلة الذي ادفعه وأن في الأرض جميعا صميه كلا إنا لظان الزعوة للشعادة ومنع الزبغة وأنه إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسوا الشر جزوعا وإذا مسوا الخير مأمونا للمصلين الذين يصلي صلاتا دائما والذين في أمورهم حكم علوم للسائل والمحرم والذين سنيقون يوم الدين والذين هم من عذاب ربي مشرقون إن عذاب ربي غير معمون والذين يفولون حافظون إلا على الزوار ممن تركت أملا غير ملومين فَمَنِ اتغى وراء ذارك فأولئك هم عادون <تصفيق> والذين أخلوا معادات وعادوا رعون والذين هم شهادات قائمون والذين هم على صلاة محافظون أولئك في جنات مقرمون فما للذين كفروا كملك مهطئين وإن يمين وعن الشمال عزين إن, أن يدخل جنة نعيم ألا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم رب الْمَشَارِقِ ومغاربنا إِنَّا على أن أَنْ خيرا منهم من المسوقين فدرهم يخوضوا إلى المتع يلاقوا يوم الذي يوعدون يوم يخرجون من أعزاء السرعان كأنهم لا نصير وفضون خاشعة نبصار كنعكم ذلك اليوم الذي كانوا